اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باصاله الى يوم الدين اما بعد عنك سؤرنا تفسير كرانك كريم قال الله الثانيه اللي هي سوره قال الله تبارك وتعالى داود نبي داود إِنَّا أَنزَلْنَاكَ كَوٰحَنَ قَادِغُ مُلَاهِ إِلَٰهِهِ <سؤال> خَلِيفَةً أَيْ مِثْلَ <سؤال> بَدَلَ الَّذِينَ قَبْلَكَ مِنَ الْأَنبِيَاءِ كُنْ إِكَاهُ رَيَ أَنبِيَاءَ مِثْلَ بَدَلَهُمْ كَادِغْنَي خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ذُلْكَ تُرْكِيسَ كُنْ سُبَان فَأَكُنْ كَلَكُ بَيْنَ النَّاسِ بِدَكَ بِالْحَقِّ حَدَانَتْ وَلَا تَطْرَعِ الْهَوَى غَرِطَانْكَ رَائِ افا يضل لك ما كسر فانك كالميو انسير لله جدك الهي ان الذين ضق يضلون كلمه انسير لله جدك الهي لهم وحاصن باب اباب عدم ترشدي جنبك بما نسو بالصباب نسيانهم كتقيتا اي يوم الحصاب معنى انت حصابت إلى أبوان الفلان إلهي وإلهي سبحانه وتعالى وقال لك من أجل الشرية أمرك وعمري أدونك سي, سي نبي الله داود عليه السلام إلى وقل سبحانه يا داود يا داود وحي ما قلت وطولتها فعل محدود فقوق له wa udan bi ta'f nay wa qul ma lahu wa ana kun inna anaka tajalna ka wa han kaadim mai khalifatan ay khalifatan mithka badal a ku ka horeye anbiya aha, khalif wa hal yira ana qof degei qoki ka badal إلهي يا داوود خليف إلهي كي يقف كان تفسيرك الصواب ما هن وخضب الصواب هو يا هي قفك مسؤولك هو كبه اللي يقفك كوبهيي ودنكاي انت... أنا قف تكاي ومشي وسيتكاي لبدا سا لا خليف نقدا مركا النبي لاي داوود هو خليف كاها أنبيي كوريي إي او تاقنا إن أي نصريان توحيد كيبقى عباده إلهي وأي وراق قد كفران حمام تكر ريمان شرع الإلهي نطقكموا هو سبدل كحس قد ين قبري إن ضدك إلهي كيره أو توحيد يضاعوا ويروا وناقوا أمر حمام تكر شرع الإلهي نطقكموا يا داوود داوود إننا جعلناك وحن كان خليفه مثك بدل ا أي لمن قبلك من الأنبياء في الأرض خليفة وفي الأرض دولك كورك يساقوصوا فحكم كوكا لخدمي بين الناس كذلك؟ بالحق حدالك حق حلولة جدا حق حلولة جدا دينكي الله سودكي بل فيري حافظكم أركوا فصيرا وعلى هذه وصية من الله عز و جل تروى ضردارا وعقر liwlatu umuri O ilayhi utadarama Dharma marakha email kataliya fahtum bayna nas wa halodar darama wal mahen an yahkumu bayna nas bil haqi al munazzal min ibdi tbaraka wa taala wa halodar darama wa in itaka kulakhumiyan hatta ladasudchi ilaahi qtis ma han wa aygu hayu O aqli beru aada gude ciiye ana barlamaan hede ciiyeen ana qro yaaltaqan hede ciiyeen ama do kal hede hede ciiye ee wax beru adan de ciy in addadoon margu karasara ira magoa ee ira ku addadoon saray in doka rugu karasaaro xaku asgu sude ciiye فأحكم كوكا لحكم بين الناس الذين يحدثون بالحق وعادالك ولا تطبيع الهواء حرطانك الرعب مركب ليش الله رعب بساطة الله إما اتباع الحق وإما اتباع الهواء قف منو راعه حق وعهد دينك الذي سنتك أو كاس دينك اقتربتك كوكا لحكم يساك راعه إيا إيا إيا راعه حرطانك قانون الله قريب فقال صالح ورايت قام وكان كاورام بروا مرضا ووقفنا وشق مرضنا شقما فصواربي الله لكنحرك ينطف ينطفون estos الأسل вообраз على ما ي pond to them ويأتي في المؤثر مدى أن يكون قفاهم общем كنا يريد أن تطف في كل hace الأسل وإكثن الإطلاق عنكم في علاق هذا child الذي سنعيده وعلاه سنجده تطبيع القانون أن عادة باتل Isabelle وإنهان الـ ربان معظم رب كأن العادة باتل لعادة بата Kie ei tegutse, et ta ei ole maha või ta ei ole maha, ta ei ole maha, ta ei ole maha, ta ei marka suur marke ilahay aan haynay laga firiye oo ah haqdi alla soobe ci bac iyo kakaako qoomiyo markii loo sheegay waxan la ogolayn oo ah wahbatto ayagu ay ciilaysteen an appreciation bac iyo kakaako qoomiyo hadana waxa la doonb digay hadii haqdi alla soobe ci qalka la oo u han awee laga rifeeyay oo ah rabii tanka no ku wada ka balameed midinkay وحل حجيين وحل حجيي وحقي وراه وحل حجيين وحا بما نصبح بصباب النسياني كالتنبدا ايكاة تغيير سببكت يوم الحساب أي لأن يعمل اليوم الحساب إذا أشخي يمالين تحسابه ومالين تقيامه هل تقول ربطان كالراعان وعيكاة تغيير إذا أشخي يعمل فلان اليوم الحساب فإن عذابك أكون مغنية ثم أي عذابك أكون مغنية إلا بيكي إبراهيم بالزرعة ايها الوهيري نريد من عبد الملك بققي اها Areey ami wey no hada mahalli kara anabi qabal ma la ugariyad bas wahad rabta in wiira hada wahad abu rabti saw wahad lakana mahalli kalam ay wahad yakrum yubqala ah mahalli karaqa nabiy ayu mu'minun markas yaqum fi aman hada alwali adu amnahum ibnu ta'sib ماذا إله كوركيس إلهي, إلهي أكتئيسي ماذا كنت تكون كراما بضا مصير النبي الدول لا تكون كراما بضا لماذا؟ إله هو إله سبحانه إن الله عز و جله جمعا له النبوة والخرافة ثم توعده في كتب إله نبي الدول يقول إن نبي النموء هي الملك حضره يقول يقول إنه يحضر حقا يقول إنه يقول Kõik oli, Nabi Dawud haqa ka kalli ammah, ilahibakhi isminen, wa maasum wa nabi. Lakin taid kallabdainud, inta, inta, inta, inta, inta, inta, inta, inta, inta, inta, inta, inta, kalli haqa kalli ammah. Eh, Nabi Dawud, ala huaddi. Kalla ta'ala ira huidhili, Ya Dawudu, Dawudu, إنا أنا وجعلناك وحن كابن خليفه من خليفه بدل <سؤال> قعه اي لمن قبلكم من الانبياء <سؤال> خليفه هاص في الارض <سؤال> لكونك تسوغ فان كنك راقوم بين الناس بدك لخيره بالحق عداله ولا تطرق الهوى هذه طنكه الرائد او فيضل لك إن الذين يضلون كل ما عيسى لله جدك إلهي الله هو وحا أسه ما أدى أداب أداب أداب كوشدية أداب بما نصوف بالصواب النسياني كتجد أي كتجد سبب كذا أداب كو أسهل ما يوم الخصاب أي ملحى ملحى الله شخص يصدق يوم الخصاب ما نعلم تحساب الله شخص يصدق قال تعالى الرحو الحبيل وما خلقنا السماء والأرض وَأَخْلَقْنَا مَعَ نَامٍ أُبُرَ السَّمَاءِ الصَّمَدَ وَالْأَرْضَ ذَلِكَ وَمَا بَيْنَهُمَا ذلك إِنْ تُرِضْ بِبَادِلًا الْمُغْدِلِينَ حَالًا أَنْ يَكُونَ عِيَارًا ذَلِكَ أي خَلْقٌ مَا ذُكِرَ لِأَيِّ شَيْءٍ إِنْ تَعْسَ لَسَوْءَ شَيْءٍ لَوْ أُبُرَيْ خِتْمًا مُطْلَقًا ظَنُّوا لَدِينًا وَبَطِّلَ لِنَلدِينا كُيُغُصُّ مَاذَا كَفَرُوا قَالُوا إِنَّ مِنَ النَّارِ مَرْتَحَدُومًا أُغُصُّ مَاذَا أَمَنَكَ أَرُ اللَّدِينا ضَطِّم وَوَحَن كَذِبَينَ آمَنُوا حَقَّهُمَيْنِ وَعَمِلُوا كُتُبَ مِنَ الصَّارِحَاتِ عَمَاشَ صُوبَنَا سَمَيْنِ كَاللُّسْدِينِ كُيْفَ فِي السَّهَادِيَن فِي الأَرْضِ مُكَ ke tab hekanu ke tab wa tab kekun en nes daci re hagara na sobara ke tabgo mubara leberke li da ber re kutta daburaana s na a كتابكو انزلناه وانسودة جنة إليكا عقاق النبي صبراه وانسودة جنة كتابكو مبارك اللي بركي وخير كيس اللي بديه ليدبرو تكر إليك اوفر صدانا كنت تدبراه وانسودة جنة آيات آياته إياه ولي التذكرة إليه وانسامانا كبقه ما ورور البابي عقليالك نظيف كاتتك كا وصاحبك كا. إلهي وإنه سبحانه وتعالى وحوم إثباتنا يوم سبيا يوم الحساب إن أمضنا يوم الحساب وآه يوم القيامة إن أمضنا إلهي إثباتنا وحوم الإلهي كل إثباتنا تضبض السماء يا بلاليالكي إن تؤد حيثا ما هي تسيّا وحي تسيّا إن أبوري ألا أوق بلا علم بلا حكمة بلا تاسي تسيّا الله أسمعك مجر أبوري وإنه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 إتكوتا دغور فهمه إو ديار غرو بالا كورانك الله و جنق ابو المريو كوا اسكين دا آيات الكونيكا آ آيات كشرقها إي عقل اليهود قاعنا إله و خي الشقيركو ابو المريو ساس غوتل غرو كركو او ابو ري إي انتو ادخايدا إي حكمتهم ابو ري ساس رايد إله يقول كنت المعما هدي ليراس باسي ميتيرو معنيه اني تاي إله حكمتهم ها hiveeeyوا قبل الطعام وafوله أوك개�иш ايقفل ايها هو والطعام كرقي mediستقلي طعام الطوال بعوعل vez في عقل تقدس الوقت تقدس تتضير نانسان نحن حان شخدم اصحظ وعبات hedgeاred حال اخ معروف معروف صلب من الطعود لن حوال الذي يتعرض في anbiya la ya allah allah kuwa lo oo A gadan in وحي ويان ابالمرتودي ولقاتين او ادروبينا اللباب شي اي يدينه اي وحويا المصدر هلام قر بذا قراء لهم مظلومين اسكب لي قر الوه وامص يدكم قطف ان بلن على الدليل واقر اي ايودو ادروبي اعدادو لقد علمي سو ما جيد قر باما o ay shirku iyo kuuf iyo bidcalta ka nagana oo ay maasibuka ku amiraan ma oo ilaahi kitabkiisa ka soo horjeeda baasi maciru waxay lamid tahay oo loo leeyahay baasi ciri an biya bi afda'u dida te utegna haqa allahi hukmi ah tamba si jiri o leya wo wala kemana waqta baya mal ma neya wa wa so فدي له ربك بحثي ما جيو معني هو واحد طيب اله هو ينوحك مره او كرهيها اذا كان وكان انت واضحا مثل سببك انصارتي سنه وحده مثل اعدادي سنه وحده موي طاسرك واطفت الهي عالي قفك يربك بحثي ما جيو وقصر بؤك في يقول لها بحكمتك على حكي وكان توضح لنا مثل وما خلقنا السماء او وما بينهما ارْكَعْ يَا أَبُكَ يَا أَنْتَ قُرْضَ حَيْرَة أن أَنَا قَبُرُهُ إِلَهِي بَاضِلًا أَيُّ مُقْدِرٍ حَالَنَا كُلُّ حَيَّارٍ حَيَّارُ مَا أَمْرُ بَاضِلِ كَوْب نَلَقُ وَمَا مَلَأَ لَا إِلَهُ أَنَا وَحَيَّارُنَا مَا أَنَا قَبُرُ اه إِ حِكْمَتَ أَيُّهُ أَبُهُ بَاضِلًا مَا كَالَتُ بَنَا كَيُّ ارتق <تصفيق> يا بوك ليتو وبجمع ابو رن خلقا ابو رز ابو رز فصابط بينهم اي لايفان سكيا ماي ساسلون ابو ر وحا كلو بنان مسؤول من اجل لغته وها خلقنا السماء والارض ارتق <تصفيق> يا بوك معنى ابو ري ومه بينهما انت اضحيه باضين لي باضين ايار درا دينو ابو ر يا معنى إذا قال سبحانه، ذلك الذي يقوله الإشارة خلق ما ذكره لأل شيء إن تسلسل الشيخ إن الله أبوري حكمت لآمو إذا يقولك يا إنتأو بحيضه إن أنه حكمت الله أبوري ذلك، أي خلق ما ذكره لأل شيء إن تسلسل الشيخ إن الله أبوري وحكمت ومن الذين واضطوا في مليهود الكفروا قالوا لك وأقول هذا هو أنه يحيصت فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَغَصَبُوا مَالًا بِالْبَاطِلِ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ أَمَّا الَّذِينَ إِلَى إِلَهِهِمْ يَقْنَعُونَ وَحَرَّمُوا كُلَّ مَغْصُوبٍ آمَنُوا حَقًّا وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ دُقَّ قُلُوبُ تَحَقَّقَ كَرَمَيْنِ إِذْ هَذَانَ الظَّاهِرَ كَرَبُّهُمْ غَيْرُ سَنَدِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا رَبُّ كالموس دينا كوف فسهادين عميان في الارضك وك... ولابد انت اسلام انت اسلام بابا اياميا اه كونك في ساجيرا marka ei miya maya mab e torto taswa gaf ilahi lo in lay rabas yachiru Kitabu, hayran kutanu kitab wa kitab quran wa kitab kitab ko enzenneu aiso de jine adiga mab ta subhanahu wa haqqa de kitab mubarakun la baraka yqaytis bani hayt ما حاجه يسودك لي يدبروا تقميروا في صدانه كتدبران ايات ساسا خلاص الله اسرار اي حنبارسانته ان فهم يسودك اوقات في اياتك ساسا الى يسودك اي وحويا وحوايا دا اي فريده او قابط وحا اي كرينده ارا وحي ليه وقتك هذا لا جوه وقت مبا همك كنصرف لك سو بلايرين كتابك وانك يا حديث النبي احكام لا قام قاده كور واجباتك واخا اربع مذاهب المتدونها كيلو القراي كواثيقا مقرر كقراينا ربنا انا بننكم من الابتلاء كتابك يسمع الله سبحانه وقتك هذا حقا لفهم ما يصاص الله يسد شيما بس واقلك سبحان الله fogaaal muslimiin to kitab alle sirri ceen sunna madaba markay siiyaa wax ay ka fahmeen oo madba isheegi jireen warigoodna madba fiqiga anqoraa ala raa'iqta sunnah laga toob warigoodna warigi salaal madba sunnada ceedii ee wax ay jireen kitaabkii sunnada raa waxa aan sheegnay kitaabkii sunnada miizamo madba wihii wafa ka kaato wihii kala fana ليس سوى حق ولا باء ميدى اسكو كلافا انقا وكدليل كوافق سوى الى راح وسيدي تي ساسه ويت الى قيام صح تاك يسون على الفه قال تعالى الى الولي وريتذكر عمل واحد و خاوه يخي marka u fiirsato fahantoo tok marka u fiirsato gaata hada atnaat ayu kasu qiraafiya bas taaulu albaa kan markay fahman kitabka oo ka hayna ka hayr fiir xorta kitabka فبيلوث الرسول بالضبط انا عارف في سفر اه ذكروا في السفر في النهار على علمنا ربو عصره قرناه وهو عقل الملك. هو وصاكو ان قال تعالى يروح ويك وما خلقنا السماء والارض ارك يبوك ايام بينه انت او حتى بعض المبدلين حالاً ما يكون حياراً يقول حكمتك لهم ذلك أي خلق ما ذكره لا لشيء إن تنشوك لصوشيه إلا حكمت الله أبورين ظنوا الذين واطاتك مليهودة كفروا جاروبين فويلوا الحلاك للذين كوية أسرنا ذاك كفروا جاروبين ميان نار تحديدون وغسرنا ذاك أماك عن الذين كوية موحاً كمتبقين آمنوا حقكم أيين وطلوبتكم أيين وعاملوا سمعيين السالحات عماشا ونفسا كل موسى دين كوية في السهادية في الارتلوك الكوركيس وفي المعاصي بالكفر والمعاصي كوية في السهادية ما كوة سنكلم نتقائنا امنا جعلوا المتقين باكي الله كبباقي اسئلالي ما وحن قمت نتقائنا كل فجار كوية فجرين تسكتون كتاب هذا كتاب وكتاب كتاب كو انزلناه انسوه دي جني إليك حقا للنبي صلى الله عليه وسلم كتابك ومباركة لبركيه لي يدبرو قد كتابك وفر صلى الله عليه وسلم آياتي آيات كيسة إياه ولي يتذكر إليه وانسنان أولو الألباب عقليالك النظيفك وصاحبك قال تعالى إلى أم حييري ووهبنا لداود نبي الله داود وحن سيمة سليمان النبي سليمان نعم العبد الضوء من هذا هو إنه سليمان أول ومتنق شبباً إلى ربه الله شبباً وذكر رجاء صوبانه مدى ذاو الشيخ إن وقت قريد الله صوباً بيقى عليه نبي سليمان كوركيس بالعشي قلب حالق وكسو أسافنات الخير فرد الله صوباً بيقى فردها سوا السافنات صدق وكوتا فردها سوا الجياد بحديئة oo faqaala u yiiri en anega ahbabtu waan calaaday xbal xairi xayka caykiaan caaday. di rabi li ajli di rabi xgay la sidiisa da u caabay. Hata taara tira ay qarstay q raxdi bilxikay ku qartaay. Hudduha waqaala nabi solayan wa huduhaa fardaha soo eiya. عالاج اكور كاي دو كوسو ارييه وا لا سو ارييه فضا فقهو غورا غلاي مسحن اي يمسحو ايرو مسح يرجع انت مرينا مسحا مصحب بالسوق ششويكه اي اول اعناق قره هاك الاله وتعالى ولهو الله داوود ايرو سيي ويل او نبي اي نبي الحل هي ما يقول لاي داوود وخر حافظك ويلا بدلوا لها هل وير ما حيلاشي سو لكن سليمان وورثنا نبي الاخر ووارث سليمان داوود الى رجل سوره نبي سليمان تحلم نبي الماضي يملك يبقى قد دخل داوود مركا واسينه الله واك غلطه سمي سليمان امانه سبحانه نعم العد اضاط ايام من ارهاض ادو ونك سنا ذا المقصود بالمدح سليمان وها امانه اللغه غيره وانب سليمان انه سليمان اواب واحمد على الصبر ما كوه الله جعل يوا مخي واوقف اصولافه فاس اليه يجلي نبي الله سليمان اواب واحمد على الصبر او ذاعه اليه مر والبط صره يلا رشاد رب الله انا فاسه اذ اريد ود أريد الله صبندي عليه النبي سليمان بالعشي غلبتي حال وكرسنه هي اسافينات وصفه للموصوف أي اي الخاير فرض الله صبندي فرضها سو اسافينات سبك كتوك صحينات واحد طهيف وفرسكا مركو تاغي هي سطح ادين قوس اتصاص وحي يقول ابو قبك ساسك اسارا معناها وفرس وديار سيدنا بورو اه الچيات نوافردت بهريو بهدي اه سجد كنجو قفرسقه وفرس بوكتي اولك وديار ما على بك يستاغو افرط قوبس بنك ديقما اي صدقته ساس ودوم متكر ساس وحي يقول ابو وقبك كلكي wa fartab hadoho jiyaad lo diari ay fartaha illa ila kan ya rud araysato intada calaw gal horto wa ina tarqab siida u baniku go samaya jiyaad gudii garodaya markaa suu horto bal si markii dur le kubale keddi dala dur ضلقت قرهدي سقول فيرين مفسرين تقلب قولي كريم قولوا حري يا صلاح حسر خلاصك في ردي يكون مشقوري يعيد انت جهات ديارتي لكن مرنا ما عند ماي وبمتي والنبي اه نبي صلاح عليك كما ترى ايه واه ويا وحلمان حلمان كان واحد يمى ملقفوا وحلمان وقول. وقول كثير اه كثير ومريض اه وا هل ما ماي ولا سو مرسي قول وحيره الصدق الشكل اللي سيبو بنانيه هذه حاله جيره لجو جيرو ان صلاه ديبو دي اه ان انا اشاكيه هو بنانو صح لكن السروكو بمانه قول انا سايسيدي كل حلقه رواه وحيرين صلاه بعرس سلساس اييكو ضافتاي ملي ضافتاي او اوغادي أو ايو اعوذ برب اله فرضها اني كان مشكورين سلاطين صلاتنا وعمل كبو وين باعت توحيد marka saladi si tokay ee wuxuu difta horkay u soo xiliyo sawmaaha waxa wax aniga maan fa saladi ga mashkuriyay sheekoon taqaaqay oo qornta ka wada oo wax ayuu فدفيقه وكنكودا قالاي ما سان اي يمصحون مصحابس سوق شنشويك يا ولا حنا مصيحه الشرير التفاصيل اه سركه يبقنه كان كود كود توبيت ترجع ليك سراي اصلا انق قالا وييري هورتا كوان سوماو لا سلاادي ايسيجي وينن كاتان ورياس سسرن حافظ تقوقا سبب دورنا او حريه اي أخ ابو العالم اذا قف جيدك في عن ابو بدله ومرك الضبيش السيدي اه ضبيشي السيدي ضبيشيو جلي كهرباء حاول بالمشي وصعبت لي كان يدا قاده يا قلب قلبت ان لا تدع شيئا التقاء الله عز وجل إلا أعضك الله خيرا من سيدا أغو شيء إلهي درتي سوما تكتت ال سي فردوا حق قيب كن دايش كقادوي كأرد بدن وحسدوما ساس مرقافك ادي من تشير اصبوخو مرق ماي فرد ما تدريي laahi allah fa hayaa laa dawaa'ihi ala walukuriiri wa ala walisi'i alini u diinka alugu kuriiri aa wa wuxi ala uga wa walaysaga xiniya diinka lugu kuriiri marka wan maqto waxra kaywaan macalfaana ay saga ilooday salaabti asugna dambi maq marka xaanyiga lugu eedahay loo laayay tan kaleeto idaacatur maala oo amalayn ee waan baad ku حتى ويل يي هابان قط لو اوغي حيوان مسكين ان اسكلايو وفوط ما هذا نفس قط او قد ير مايا قال كيسانا ولاو كرسانا نوكا ووه هتنا وحنسيمو الىهيري لداود انا بيقول داود سليمان ايام سيناء ننعل عبد اظور ايام على هذا المخصوص بالمدح سليمان وها امانه إنه نبي سليمان أواب ومت الله رشبطان إلى ربي الله رشبطان وذكر نبي أمتها ذو شاك هذا وقت قريب الله صبان لكي عليه نبي سليمان بالعشي غلب في حال وكسه السافنات الخير فردها فردها السافنات أصدق حجورتها فردها الكياد بحديتها وفقال أولي إني آنك احببتوان شعلاده حب, الخيري حب, الخيري حب الخير حب الخير مفاصرين تقضى واحد كمفاصرين حب الخير خير كيف فرضي كمفاصرين الخير وحلل رجلين وفرده حب الخير فرده شعيل كودين شعلاده مركا اعماد ابن كفير او كلا او ايه مران اعماد مران و او وخيره احبطت بمعنى اعفرت يلا دغنيسي في ان كان في ان كاس كلمه سيالسي سافرت انطب بمعنى عرائي خدي اه احبطت اي اعفرت واغوتو وكجلاوي وحينها ونقدر وصليت وكقوم ماين صلاه كاتك اه مركه وقولي اني انيغا احببت عن حب الخير فربه الخير كوده ذكر ربي على ذكر ربي ربي يحسس صح صحفه مريح عن ذكر ربي على ذكر ربي ربي لحسيت صلاه لكن ابن شرير يقول كوده انت تعليليه كدغيا انت تعليليه او waxay la mid tahay aayadii suuradda luq oo kala anti ku jirtay waana annahu bi tariki aalehtinaa an qawlika la ajir qawlka anta salaamiteeli laan bi maqta bi anta li riya haypa sala gumisaariya anta salaamiteeli marka waxay leen yihiin اه ما وقت لك li جئتك لك امره اندك ربي لي اذكر ربي ربي جاي له سيدي صدقت اذا مش عق اه واخر ما واحد ربي انا كنت اصدينته قريه حتى طوار اراء A ta ira kar so radi bilpe Huduha faqa hudu ha farda so Ara kor ku marko mar si Fatafik guda ga ya sox ilu masaha mas an mashi bi suki wa can mu su si قام وحوى والسوق وكان ان نفره في الواتساب واشنشاد وا ان جيلك يا اكثر انتو بحيران لراسه لداود النبي الله داود سليمان سليمان سنة نعم العبد الدعيان على هذا المخصوص بالمذحي سليمان إنه سليمان أواب ومقل الله شبطا إلى ربه وذكر نبي عمد دادو شاك إذن وقت قروض الله صبان لغي عليه سليمان كوركيس بالعشي قلبك عارو كيسو أصغفنات الخيل فردها فردها أصغفنات إيه سجحكو چوبتها فردها الكيادو بحيضوري قهو بلا رياض فقال وهميري اني انغ احبطت وان شاء الله خذ بالخير خيرك الله تشلا شديسه عندي ربي لي اجلي ذكر ربي حب لي لقسيتيس ترتانو تشلاوي حتى Hudduha faqaaranndabi solayan heiri, Hudduha fardaha soo eriya aaya korkeega ku soo eriya fadda fiqa wquuguda gararay, mas ananta ay yamsaxun masa hordaanta Marna o borkaka chappaa bisu الله تعالى إلى الحجر وإذا فتنا وان امتحاننا سليمان نبي الله سليمان وقالنا ورهدنا على كرسيه كرسيه كرسيه كرسيه كرسيه كرسيه كرسيه ثم آنابا كذبا صلاة وطواباتكنا نبي سليمان قالوا الوهيري رب يا رب ربك يديو اغفر لي ايدم وداف وهب لي اسي ملك الملك. ملك ملك ينبقي آنوها بارين لأحد ينقفنا من بعد انك قلالك إِلَٰهٌ أَنْتَ وَهَّابٌ مِثْلُ وَحْدِهِ طَبَّنَا طَهَ طَالَ تَعَالَى إِلَٰهُ الْكَبِيرِ فَسَخَّرْنَا لَهُ رِيحًا ۗ وَإِنَّهُ لَمُسَخَّرٌ لَّهُ نَبِيُّ سُلَيْمَانَ ۖ بِأَمْرِهِ ۖ نَخْرِجُ الْطَّبِيشَ أَيُّ سُخْنَى الْمُسَخَّرْنَ بِأَمْرِهِ نَبِيُّ سُلَيْمَانَ أَمْرُكَ سَيَكُونُ أَيُّ رُقَاعًا خَالًا أَيُّ تَمْثِيلَ صَنَعَ أَيُّ سُخْنَى ۖ حَيْثُ مَلَّ أَيُّ سُخْنَى أَصَابَ أَيُّ أَرَادَهُ دَوَامُ ووسقرنا كل بناع مثل سببا ووحب سببا دمان تيس أيام وسقرنا إيه وقال الله مثل بشببا وبدأ انتظم بدا وحويا جوهرت يلوك كصاب إيه وآقبنا كوكلا وسقرنا كوكلا كو مقررين الليس كلا في الأسفل السلسلة هذا الملك وقلنا له وعن قلنا هذا الملك قام عداء نواس يدي فامن قلبا يسو او بخي او امسك هاي سو بخير حساب حساب لا عند الله واو سمعنا النبي سليمان اذا اعطينا حال وسليمان هابه لزلفا أي دوشن ايه سمعاي هي وخصم مآب مكان ناخذ هناك سن اله واحد الله سبحانه وتعالى ان امتحارنا ابو سليمان إله إلا يقع لن يقول أيكا لليه المفاصرين قوك الرجحة أنا اللائق أهما بيضاء وكلا إلا مقامك وحي طهي حديثة بخاريا المسلمين المفاصرين بخاريا المسلمين وحيكو السوق أعفتكنا حديثة وحيكو السوق الألورية سورة الكافر مركم مره ولا تقول لمن شيء إني فاعل ذلك غدا آيات سوقك بخاريا المسلم وحيو الريان مبغي أن السورة رضي رسول الله عليه وسلم ku qabtay nabiy uu yahay Sulaymaan oo koobir boqol dumar ah oo xasayskiisii Ilaahay u xalaalayay معناه الله لو وافقت ان شاء الله مركا سدا مركا والقينا على كرسي هي جسدا وخف جسد بواجهها بواجهها فالنهاه bokol kaawen ka bokol wiil daree la haye ayba fardowteeda fiisiga la ku dagaalamo insha Allah ku welin kuwa laga marka tahaydu aad sanayna insha Allah ku dhigaaliga waxba ma suxsi kartid ma shi'ada alla wax walba ku suxda taasa la barakeystaa lugu dhagee oo kara tirro mufasiriin ku badan yihiin qisas isra'iliyaan ee ayba ugu fasira qisas isra'iliyaana ay tahay nabii Sulaymaan mulkiiga mulki wax ay leeyeen ka atum ama faraati u sii tu ayuugo kaana halkaas wax ku maamule oo looga qana qaaday marka faraati ka xileeyeen marka u suuliga galayo wasiiba salaamiyiisa halmiga qomiga ku aaminay mid kale xataa kuma aaminay Markus on liiga lahe, et ta on liiga lahe. See on nii, et ta on liiga lahe. See on liiga lahe. See on liiga lahe. See on on ما بسان سوري غيره هاي كل واحد اليه ما يسمعك انا اضرر يظلمك واحد ليش كسر طراتي يا واسطه السلام يا hakisuri sorevasi d'accord pour prioriser même achat marocain ha saidi wa nidi ka kitab tafsir wa has marka ay rugu fasiro ayata munasama wa munasab ahadith bukhari muslim tafsir wa has israiliya kaal saqas sirasawas afort al malik qala ta'ala ruhii wa laqad fatana wallahi laqad haqiqa fatana wa imtihan sulaiman nabiyullah sulaiman wa alqayna wa an ridna ala kursiihi kursigi sakkiise jese den kiran kulidii jese kuma ka wa aruka sheghis emaha shayda fuma araba kad wa salako halmanke ne ketigindi u ketagin shaa Allah wa Hab qaaraguayre xabi yaa hadbir hadgaiyo, U fursoo ambiada ilahimak irahebariya sida loo bariyo ka bara quraanka. Ambbiedda daritooda laga barta, kelmeda si habbiwuriga heseedgi wee kelmeda ambbiayadu ay habbiku bariya ma cairi kelmedu macnaka taraha ku saydaa iraaha abuurayo allaha iska kaeyiroho aabokaanu ahay konka sabgu maamuura. خو ربونا صنايت كرا ني انكيسا وحو بربريه وحو يا او واحد رب كتب ما مايرا تلماني وحو غبي خينه او ان او اهيو هي واحد بهير امبير مكي كلب دا سي كو دو وقرنتا فلانفير يوه كلمه طراتي جايو قال نبي الله سليم ربي يا ربي ربي اقر لي اضاف وهب لي اسي ملك ملك اسي ملك الله ينبغي انوها الضوارين لأحد قف أحد كاسو من بعد انك قدالك يا هاضي إنك ذي اله أنت الوهام منك واحد حين تبنا وصفات الله مباري صفاته وقال سنة كمتة سو مجيدي وصفاتك عجالك كمتة إلا هاي أكوشب النعم كأضانك ملك يسمرك إلهي سيئي وشيادينك الله ساقيري دمائيليه الله ساقيري قف قدم بأي المصر نبي قيمة محمد صلى الله عليه وسلم أصغو الصلاة تكنا صلاة تكنا أيها الصحابة وحي مقلن أصغو الطحي أعوذ بالله منك آه. صلاة تكتش رواية قبل وحي رئيه أعوذ بالله منك العنكب بالله <لله> لعنه الله صاص السحابه المقله الهان كامل انغله لعنت بالله انكم لعنه صلاه صلى الله عليه وسلم ما كان صلاه دي وكبحه الصحابه يريده ولبا حي كلامه سني salaad ga waxaan maqalnay abuu tahaa hal qadib dhijiri gacan ta abuu fiidiyayna wa ku arag markaa sa nabuu ila hadaw bi ilaah ibliis inu yaa markaa ilaah yanka marayga tuu ta arab إلى إن كثير كبسي كمي الخر اق تصيع عن تصبح نقول رجال ارواك اللي سامته لو ساحر حضره وحا سو حسست الى النبي صلى الله عليه وسلم ولالقي والنبي الله سليمان عليه السلام في حديثه ربي هب من لدنك ربي هب لي ملك لا ينبغي لاحد ربي هب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعد اسيد داو اه سيابون صلى خير لو شبيو الى اصل قال تعالى على الولي فسخرنا وهم اسخرنا له ما يشاء الله سليمان اريحه دعيش ايها المسخرنا فجري حالا دعيش سبحانك يا مسخرنا بامر نبي سليمان انجي سبحانك ماشي ويره اد اي اده خروحا حالا ايت نتشل عصره مركي سبحانك سير رحمه او ان دك يا وخص اي هاي فمن اي وصعيدا اصاب اي اراب الدون نجي الدون اي اراب الدوي وشيا دين وسقرنا وحنكر وسقرنا نبي سليمان اشيا دين اشيا دينتي كبدل كلبان كلبناء مثل بصبرك ندي ارسقر فدي قالها اشيا دين طه اي قوه وحدي صح مرقاسه وحده الله وحده رب اي صح تو سيلا او بطن تقو صان الصركه طقان جوهرته قال قالك صباح هو واسع مستقر كصبطه اديره واخرين قوه في الاسباب سلسلهه وه diyعنى أيها وما نأنثق qui له حيث سلسيم على vaigوهر السبحانه هاذا وقولنا لجه ان يكون الدافئ هذا ملك له إشارة ملك يعني اليا س lesson هنا ملك يعني شئ أن الملكة الرواقع وطولESE فأسئرًا وهنا نقولوا١ أحد من للحهاق قوت Escari أو المتحدث امسك اي وحرم من شيء توقف عن طرك قد او حسيني بغير حساب حساب الان انا كلبي سنه قايسو معناه دوام ما اي لا حرج عليك فيما اعضيت وفيما امسك و واخد بمراطك بهويته حي وامل الى الهي و ترجاسي اجيني يراد الرب سبحان انت سوادون كيه اقرأها تروخ ويا لطير وان الله حارس على نبي سليمان اذا اعتنى حال وهابي لزلفا دوان شو اي وحصر لهذا المكان نقط ونكس مكه الشعيب اي له المقربين كميده الى يكتس قالت تعالى الى هرير ولقد فطننا والله لقد حقيقه فطننا وان امتحان سليمان عليه الله سليمان والقينا وحين كريدني على كرسيه كورسي كيسه كوركيسه تشسدنتير ايان كورنيزني فما قال النبي صلى الله عليه لا ينبغي ان من بعد انك قلت يا هذا انك بالله انت الوهاب مثل وحين فَسَقَرْنَا وَأُسْقِرْنَا وَأُولي لَهُ إِلَهَيْنِ لَوْ نَرَى سُلَيْمَانَ أَرْيِحَ دَابِيشًا فَجَرَى حَالَ أَيْ دَابِيشُ سُخَائِدُ أَنْ أُسْقِرَ نَبِيُّ سُلَيْمَانَ بِأَمْرِهِ نَبِيُّ سُلَيْمَانَ أَمْرُهُ سَيَكُ سُخَائِدُ رُقَانَ حَالَتَ مَدِي جِئْسَنَ سُخَائِدُ حَيْثُ مَنَّ أَيُّ سُخَائِدُ أَصَابَ أَيُّ أَرَادَ سليمان نَبِيُّ سُلَيْمَانَ دَارَ وَالشَّيَاطِينُ وَسَقَرْنَا نَبِيُّ سُلَيْمَانَ وَحَنَّ كَلَّ أُسْقِرْنَيْ أَشْيَادِينَ قولا بانئ متوحد سد بلانتي سمو سقرنئ يا واواس متوحد سد بلانوا بطق سماتم ببرا اعملم ببرا كاسا كوكلان كوكلان في الاسباد سر ليس صلاح ريد وقلنا انه هذا ملكان عطاونا واسي سمال يدي فمن جلدي سو اي اعذم أو أمسك حيصون أي وحرم منشيته قوك رب تؤديه بغير حسابك حساب الآن إلا حرج عليك فيما أعضيته وفيما أمسكته وإن الله نبي صلى الله عليه وسلم إن دناكتين حالوه هاضي لسلفة لوين شوف إياو وحسن المآبك مكان النقط ونأكسن حال تعال إلى وحويري وذكر نبيا أيوبا أمداده الشيخ عبدنا الدون كنه أيوب أيوب أها إذ وطي أمداده الشيخ ناداه ربه فبريسه بواقي أنني أميغا ما صنيا الشيطان شايدانا وخيبو الطابطة بالنصب إن إيهو عذاب وقيل له وعلى الوير النبي أيوب أركض قدفه برجل كاللطان الأرض قدفه هذا éitse�ast on ja mõta suod, millis stapleest mint kes teko, hlamume tabilisik 12 versettp warnest v من kõratlaama tim hetang ajab uhuvud Suodime sivime uus, sabi Ayub, ehlaki tus sea nullis ihmis pu National-Mehtrun asunnil محاريس تريدا موسين رحمه منا حاجه مكاهات يه وذكر هن لولي الباب عقل يالك نظبته صاحبك اللواننه وقلنا اللي هو عنكمري وخذ قادو بيديك وخذ قبو قق بيديك دعن دعن عن طابا بيد فان عن تورق اوصا فطر الكتب عن طبال صلوفه ولا تحنف مرته سكتشبه إنه أنه وجدناه أيوب وحن كؤونا إلهي لصابراً متصبراً نعم العبد وضعياً من على هذا إنه أيوب أوهاب ومضرب الشبب هل كان إلهي أخونا بشيء سبحانه وتعالى الدوم كيسي كي نبي الله أيوب عليه السلام هو إلهي امتحانه نبي الله سلم والله امتحانه ilaahi ko ina nabii khaddiga rasoolu khaddiga ilaahi maalu siyay aaruusiyay markii dambe waahansaa aaruu ti damma waadinte khalxaasoonso horan oo ma haare aaruu nooma haare haaru cirkiina korka kalbiga uu caafimaad qaba diinkiisu u haysto laakiin chaasay waaler erbox u ti lugu mudo caafimaad qabta بالامركم وهي كروكوا عامال ماي مددي ماكاي ديراتاي دكيو قنوا كاتاجي كيودو واهيك كي كفغاتاتيو كاوداتاجي هل اسلام وحاسيسه باغيته اهلاكو صهات ماركا سا وحاليدو تامر مال اورضو وسوحناش اي واحد حنال فكوك كان كل وعل قف على سيتي هم كدوب بها سبب ان هو واحد مركا ايدا مرنا دوشل ويسو حنا لي مرنا وافدي مرنا وافدي السيتو وقته هم ككبط وهوين اضروا واقف سن واحد وانا ديفسن الى واحد على حتى فين حسو يالويسيس روبي كي ما علينا مركا حرك صودا مركا اسو حنا تجري الى الله وحضور ينام بقل بقل بقل او يغصب ده بقل اركي دنبي الى الهي مبليس. سبحانه وتعالى قاص الله اسلام في يا واخا و روسي كارب دا حنا بينا واخا لا بيعما لكن قف كير اي كبا قال الله فرج فوره الاهي فرج افرع علي العوس كان ياكاما اولي يار ارغون بقال حبصا سالت سوق احساس بخصس بارتينا تاسا كومي المرتو بارلي دانيسديب الاهي بكافت الى فرجت بس تي ما رمي سلام صلي صلاة الكريه حبه سألت إمام شافيء هذا فقفتها إلهي وحل الله أعطينا فدير وقالت سماها فقالتها سيطلب من قفكاً سيطلب فقالتها جوكس معلمين والدين تقوى حياة قائرة فرشي لكن شافيء وحير الشرط هو أهمه إنو صمتهم قرأت أذك وإنو صمتهم مكتبع رائع إلهي وحل الله أعطينا سيطلب أذك وقرأت أذك وإنوك عوص وإحترمه barka zal kale rata akantuwa badantahi salada asmak alka ma kubiga ay qurtubi bu ayata salaka qatule wa ayuba ayub ah ama ayub u id ushek nadar gaba wa ragri anni anega masana shaitanu shaytana Bin Musbin Ip Utah Musbin wa cham unasabin ka asedin usdi okay. I said usti. al em the gavale wa atme karta lokatun fin nasabi. Mutter is katai uhai lokatun ما نواصلوك لليل مصبي بيب نصبب بيب آه مركا لا ماذا الدريقة وما رأيتها؟ أني أني قمسني يا الشيطان الشيطان يا إبو الطاب تبين مصببين بيب إيو عذاب الحنوح وقيل اللوح الوير أوركت كلفة برجلك اللقطة أي الأرض مفكرك يالحتي بلك كلفة صافك هل ماكتابه كلفة؟ نحنا دو مايت فهاي فضربت واكدفت لهذا هذا دو بيه مركا فدارنا فنبعت عين الماء فنبعت وصبركه تبع عين الماء امرك اوقات لما برايو امرك وقا واكدفت فنبعت عين الماء مركا اسل بيه صبرقاتي فقيل له مركا سينويري هذا ديان نقتسل وعمد لوكو مختصر كبار تنقبوا اي الله شرام حتان كو وكو كوكوايس وكوكوايسا مقرك يا وريس واهيس وهن مدريين ما كوكا يا بدار النور اه واهيس اي شاص او اهل قطكو كودوفو بلكم دولي ان امام خاص ليت بقل تطورات يا كودي ليت بقل تطورات يا كودي وتضوب على سرقه الوعا واكتبت احكام القران لقد اسكك قابض يحي الدين اتشهرينته قبالكم وبغامل المتصوفه صوفيه كو للتي اريش كو اسدريشلين بقول تعالى لايوب اركض برجلك حيدرشلين على توسع رقص وحيرادين حضر حل دي دا كان فإن الله يرحى تخلق هذا الغابت كثيرًا آياداً هرم كنت معه وإذا كنت معه للشاهدين وإن أراضيك لهم تبقلت لهم تبقى الساسية إلهي كتاب بسير ووطع قضائر ووحف وهو قال أبو الفيدي بن جوز إمامك وفاكين حتى تلبس في إبليس الشيخ وهو هذا اغتجات بارد يقول إن آيات دعان في معجيسة نبي حنوصا معجيسة روك عكتكم فعلين إلبيا تصبرات ومعجيسة إلهي ونبيا تقول دويني معجيسة ما تقول كذلك يقول إن الله حجيس تحطر وحجيس ضعيفة لأنه لو كان أميرا بضرب بيتلي فراحا كان الله فيه شبك يقول إن كما ترقيه لددور وعياة ويقول إن الله حجيس هذا إن ما بين لا امتحاناي او ارن مجلس الله سيي ايه وادى فاحيه بضبط ما هي ما هي قولي تي لينبع الماء وحا لو لو امر ان اكثره كربت به الى صباح بي او كويس الهي اني كركي صكو عفصاس اديم امام كرواطا راكه قال ان في مبترا وتجلى الجزمة في ما صد기�ه واحده في حмат أن kasih place الأرض الذي ينبع الماء وهذا Bea Maggirl من في ile يعمونا starts with it يمكنك أن نただعب شيء قال شاءكي في السيد ما لا أعينيك و kehight spread فإنما الغير لايضح لك فهذا سيسن قال كون رحس العادة O겠지만 سبحان الله هذا ما وسيو الى يمرك درس وادي و صا ود بفرنقه مره كدف وإن لك أقلت إليه الطيحان فليس كالكراحة أقول إليه المساء طوح جراحة جوا فإن لك أقلت إلهي الحاجينية النوم المساء طوح جراحة وإن ساتل إلهي دهوك لكي يترى أول محسنة آآ سؤال ما على ضرب الجماعة جمادات كإلا جراحة وإلا الدمشل بالقدار والقلاله جراحة نعوذ بالله من التراحة بالشاكل إلهياً كان ما قال لنا شاكل وعياء عرف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان وحوى لو دري شبحيار يغضب واصدق الى قال تعالى يروحيري ووهفنا وحنسيناي له نبي الله ايو اهله اهلتي سيان سيناي اروتي وكلي اروتي والسي و مثلهم ومثلهم ايام وامن صلوا الى اليك قال هو هذا الميت اللي قاتل معه حسين رحمه الله لي رحمه ما حيس نريده رحمه منا حاجه المكاهات اي ودي كان انت تريد ل اريد ابع عقليالك نظيفه وصاحبه على عقله ذا كاسر يكون بقطعها او معني الاخوان منهم ويرى حافظ كل يعلم ان عاقبه الصبر الفرج والمخرج والراحه الى اغدان ira rahi kusiyama raqaba hado ya raho haqa walu sabra in gaba tanis mabad al pot ala taala ilahu khabir wa khudh ay wa qul innahu hanquniri khudh ta wa a mil ولاما اعصى الله ولم يفعل اعصى الله لم يربح انتظروا قاده فضرب كردو فبيهن ديت فيغاز زوتيا تاكاس كا كردو ولا تنفس هيسك جيبي با هيسك جيبي تاس بارتلي جيبي حسين سياله دنگانا جنسي دارته هيجيبي عتاي اننا انعوه وجدناه ايوب وحنكوغاني صابر امد صبره نعم العدى <سؤال> اضاع من الحرق المقصود بالمحب وحماله جاري ايوب وان ايوب اوام ومتربه سولا بشبر قالت تعالى له الخير وذكر اقدرنا ادوان كنني ايوب ايوب اه ايد وقت وشيخ نجا ربه رب يسعود الواقع انه انه انه مصنى يا الشيطان شيطان اغططي بالنسب لب وعذاب الحنود وقيل اللي هو حلوه يري اول كب قدفو بفجلك اللبتانة على الارض لك قدفو فضرابا وقبفتو فنضاعت وحصوب برقتي عين مائن Kõik on tõep cost tonit, and mõlevat in vastud Kelüacha misidüule sumaja saabt, supplierabime teise k characteri pild Lake. Se olan olest taud ja mekonahus tannahiku saabroja k escri marm тебя osas tö��ению satelakot, mill choices kalliaite saab, millä teus mida lepti kapli saabada рад et ور وح عندنا وعنسين له ايوب اهل ويلكي سي ايوا مصره اهل كي او كار ات ذا كلو لك معهم اي في وَقُلْ إِنَّهُ هُوَ أَنْكُرَ رِسَالَةَ الدَّرَ وَخُذْ قَبْضَ بِيَدِكَ عَنْ تَارِقِ قَبْضِ قَاطِ بِقْسَمَ عَنْ ثَوْبَ فَضْرِ كُتُفُ بِهِ ضِقْسِكَ زَوْجَ تَكَاسَرَ قُفُ وَلَا تَحْنَفْ طَارِتَ Osteeg t� kiid vaikei kоз peegiattii, tooo ei ole val areasnud jauti, kusbrad tokiad ole allee on alle einsie, etu ei ole val mille teeg t� nistrasiisse paside, SāIVa, see